قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استوى استوى وقيموا صفوفكم وتراصُوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين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 اِذَا السَّمَاءُ فُطِرَتْ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ تَتَثَّرَتْ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ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 سمع الله لمن حمدك ربنا ولك الحمد الله الله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 الأبرار لفي نعين وإن الفجار لفي جحين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك دَرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ اللَّهُ, الله وعليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه